كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما دراك ما عليون كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجهه ذَنَّعِيم يَصطَفُّونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيهِ ذَلِكَ فَلَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأواهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفر يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون